المعادي ترى دوم اهل المعاني عايشين الفوند وصفات العشيمه وندهم حافظينه عنصر في زماني متجاهل يا شرف ونده حافظينه عن ظروف الزماني ملتقاهم يشرف والنوايا سليمه البعادين ترى قوم اهل المعاني عايزه دل فوانته وصفات العشيمه للعود الجديمة كل متى لنطقها خدت منه ضماني للعود الوثيقة لهدلاء العظيمة الله يا وقت انقضى من التصافي وضضى تتهدر أيث ما مضى وتعود لي فيك السنين الله ترى يث ما مضى وتعود لي بك السنين القلب يسعى لعته ترشعر وقيف فرحته يهنا وتحلى دنيته والجو لا يا حلو يزين علينا وقتك غاب بنت صافي ونضافه تتهد ريت ما مضى وتعود لي بك السنين القلب شفق <تصفيق> لها تكر الليالي ووصلها روحي شوف وقع لها شوكت تذكر والحنين الفكر للماضي ساره ويعود بوقت ورا للوقت ذاك وما جرى بداخله سر دفين الله ي den Ah Yaman Ah Yaman Yashki ujan Min ana hu tabki ayuna man khwaya تظنون. آه يا من يشكي وجاعه من عناه تبكي عيونه من خوي يشانه تطبعه فيه قلبي خاب ظنونه آه يا من يشكي وجاعه من عناه تبكي عيونه من خوي يشانه تطبعه وفيه قلبي خاب ظن واه يا من عشقيا وجاع من عناه وتبكي عيوننا من خوين شان تطبع وفيه قلبي خافت ظنوننا واه يا من عشقيا وجاع كنا الاول ارفاعه والعهد مهتز تركونه ما عرفنا ايش بد لو ضاع والوفا مصان قانونه كيف ميثاق العهد فاعك انتبه لي عذلونه الخوي اللي ضاعت دسنا فان جذر مرنا ب bap